ا ل أ موسيقى ا ت ع وتعالى ا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد بالله أنفسنا سيئات أعمالنا الله فلا فلا هادي لا إلا الله ولا ن إن نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ من, من, من لله مضل له ومن يضلل له إله شروري يهده بسم ومن من عبده بعد ومرحبا إنه وأشهد وحده له وأشهد, وأشهد محمدنا ومن ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا شريك أن أن أما بكم ا الطيب المبارك وأسأل الله ء وأسأل وجل عز أ ن ي ج ع ل هذا ا ل ل ق ا ء في ميزان حسناتي ا ج م ع ي ن لانه يثبت لك ان يكون لك ان ي ك ا ن لك ا ت يكون ل ت ان ي ك ن ل ان ي ك ن ل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك لك ان ي ك و لك ان ي ه و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي و ن لك ان ي و لك ان ي ك و لك ان يكون ل يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ا يكون لك ان و ن لك ان و ن لك ا و ن لك ان ي ك و ل ا ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان ي ه و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل يحبه و أ ن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ايضا يحبه هو الرجل الذي قال له صلى الله عليه وسلم اما ترضى أ ن تكون مني ب م ن ز ل ة هارون من موسى غير أ ن ه لا نبي بعدي يرفعه صلى الله عليه وسلم الى درجه عاليه ع ظ ي م ة غير م ت خ ي ل ة هارون عليه السلام نبي و يقول صلى الله عليه و سلم انك ب م ث ا ب ة هذا النبي غير أ ن ه لا نبي بعدي هذا الرجل العظيم الذي اختاره صلى الله عليه و سلم ليكون زوجا لابنته ف ا ط م ة رضي ا ل ل ه ع ن ه ا و أ ر ض ا ه ا ه وعلي ابن أ ب ي طالب رضي ا ل ل ه ع ن ه ابي طالب وعلي ابن ا ب ل طالب وعلي هو ش خ ص ي ة في ا ل ح ق ي ق ة م ب ه ر ة لدرجة أن ع م ر ب ن ا ل خ ط ا ب رضي ا ل ل ه ع ن ه و أ ر ض ا ه و ه و أ م ي ر ا ل م ؤ م ن ي ن ك ا ن ي ق و ل ا ل ل ه م إ ن ي أعوذ ب ك من م س أ ل ة أ و م ع ض ل ة ل ي س ل ه ا ع ل ي ابن أ ب ي طالب رضي ا ل ل ه ع ن ه ي ع ن ي ك ا ن يحذر أن تمر ب ا ل م س ل م ي ن م ش ك ل ة أ و ضائقه أ و ق ض ي ة وليس معه علي بن أ ب ي طالب يستشيره في هذه ا ل ق ض ي ة ش خ ص ي ة م ب ه ر ة و م ح ي ر ة عند كثير من الناس ل أ ن هناك الكثير م من غال ى في هذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة منهم من غال ى ن ا ح ي ة اليمين ومنهم من غال ى ن ا ح ي ة الشمال يعني أقصى درجات التطرف منهم من كرهه من, من الناس الذين كانوا يدعون أ ن ه م من المسلمين و اخطاء ف ا ح ش ة و كرهه عليا ابن أ ب ي طالب رضي الله عنه إ ل ى د ر ج ة أ ن ه م كفروه و منهم من أ ح ب ه إ ل ى د ر ج ة ع ظ ي م ة حتى أ ع ط و ه ما ليس له منهم من رفعه ك ا ل ش ي ع ة فوق قدر أ ب ي بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم وهم جميعا أ ع ل ى في القدر و ا ل م ث ا ب ة كما ذكر رسولنا صلى الله عليه و سلم و منهم من رفعه فوق ذلك وهم غلات ا ل ش ي ع ة عندما أ ع ط و ه ا ل ن ب و ة أ و قالوا أ ن ه كان أ ح ق ب ا ل ن ب و ة ومنهم من غ ا ل فوق ذلك وقال ان الاله سبحانه وتعالى وحاشا لله من هذا القول انهم يقولون ان الاله تمثل فيه فاله عليا رضي الله عنه وارضاه وهم طائفه من النصيريه ة او العلويين ا التطرف بالكرهية فيها نغالي ناحية بالمتح للبشر وإعطاء ما ليس للبشر أو ليس للإنسان ليس ليس ولكنه أو أن نستطيع ن قرارات و ل جليل ل أنه صحابي ا عظيم ق د ك ن يحبه ب ل ل ع ا سبحانه م ي ن و ع ا ل ى صلى ويحبه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو وأرضاه الكريم عليه علي ابن أبي طالب رضي ابن طالب الله الله عنه、أرضها. قرارات ا ل ج ر ي ئ ة ا ل ح ي ة ك ث ي ر ة جدا ومحير لنا أ ن نختار منها قرار من القرارات ل أ ن ه كان من أ ش ج ع ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم جميعا ولذلك كثرت قراراته ا ل ج ر ي ئ ة في كل حياتي منذ أ س ل م ه و إ ل ى أ ن مات رضي الله عنه وارضاه النهاردة نختار موقف من الموقف الصعبة جدا في حياة سيدنا علي بن أبي طالب والحق أنه الهجرة الهجرة استلم مات في كل هذه الفترة موقف من منذ من في إلى إلى كل في مدة خ ل القرار ف ت وكانت ه خ ا فعلا من الفترات الصعبة ف ف ت ه عليه ليس من ط ولكن على الأمة بكامله ل ا ق الخطير اللي خ د ه سيدنا علي ه كان القرار بقتال الخوارج وده يخلينا نقول من الخوارج ولماذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وما هو الأثر الذي تبع هذا القتال أو هذا القرار الجريء بنقول الخوارج هي فرقة خرجت من جيش سيدنا عندما يطرهم قاتلهم الله عنه هذا هذا هي عليه يخلينا علي أبي رضي الذي الجريء جيش التحكيم خرجت طالب الأثر القتال القرار من ابن من فرقة عرض أمر تبع في يوم ص ف ي ن ا ل ق ض ي ة من أ و ل ه ا أ ن ه حدث حدث ف ت ن ة ك ب ي ر ة وما س س ع ظ ي م ة م ر ت ب ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وتعرضنا له في ا ل ح ل ق ة ا ل س ا ب ق ة وهو قتل سيدنا عثمان ب ن عفان رضي الله عنه ورضا ه مظلوم ا وعندما ق ت ل عثمان ب ن عفان رضي الله عنه ورضا ه مظلوم اختلف ا ا ل ص ح ا ب ة في ط ر ي ق ة التعامل مع القتلين ا منهم من ط ل ب أ ن يؤجل الأخذ بالثأر أ ومنهم ق ا ة الحد إلى أ تستقر الأوضاع في الدولة الإسلامية رأس الأوضاع الدولة وكان على في ؤ ل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله ا وأرضاه ء أبي رضي عنه بن و ع طبعا ه كبير فريق من الصحابة رضي الله رضي أجمعين عنهم ومنهم من قال لابد أ ن يقام الحد أ و ل ا على من قتل قتله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان يتزعم هذا الفريق السيد ة ع ا ئ ش ة و ط ل ح ة والزبير رضي الله عنه اجمعين و م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه في إ م ا ر ة الشام وبدون الدخول في تفصيلات ك ث ي ر ة حصل نوع من الصدام بين الطائفتين وانتهى ا ل أ م ر بعد م و ق ع ة الجمل إ ل ى الصدام في م و ق ع ة صفين بين جيش سيدنا علي بن أ ب ي طالب وجيش سيدنا م ع ا و ي ة بن ابي سفيان رضي الله عنه الجميع وفي هذه الموقعة أو المسلمون وقالوا رفع إسلامية هذه سالت دماء كثيرة بعد ثمانية أيام أو أكثر من القتال رفع المسلمون المصاحف على سنة الرماح على من بعد كثيرة أكثر نحكم سنة عز وجل هم لم يطلبوا تغيير ا ل أ ح ك ا م ولا تغيير الشرع ولا تغيير القوانين ا ل إ س ل ا م ي ة هم طلبوا فقط أ ن يجلس ا ل ح ك م من ا ل ط ر ف ي ن من طرف س ي د ن الطرفين ع ي ومن س د ا من ع عز و ليحكموا وجل ي ة الله كتاب م ف كان فمن كان على صواب يتبع ومن كان على يتبع على خ طرف أ خطأهم أ فيعود عن هكذا ا ا ا د ل ص ح ة رضي الله عنهم أرضهم ليعصموا الله دماء عنهم سيدنا علي بن أبي طالب ورفضت قضية تحكيم ورفضت هذه وقالت ك ل م ة كما سماها علي بن أ ب ي طالب رضي ا ل ل هي عنه ه ك ل م ة حق أ ر ي د بها باطل ما هي هذه الكلمه ة قالوا لا حكمة إلا ل ل حكمة وهذه طائفة الخوارج التي نعنيها طائفة التي قالوا لا حكم إ ل الا ل ه وهذه لله م ق و ة صادقة لا حكمة إلا ل ل حكمة لكن ال الذي بنوه على هذا الأمر بنوه هذا أو ان ل ل الذي ب ا ط أردوه م وراء هذه الكلمة هذه أن يشكوا ع ص ى ا ل ط ا ع ة لخليفتهم سيدنا علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ن يعيثوا في دماء المسلمين فسادا رفضوا أ ن يقام الصلح بين المسلمين رفضوا أ ن يجلس الحكماء ليروا ما يمكن أ ن يصلح احوال المسلمين من دماء المسلمين رضي الله عنهم ورحمه م الله جميعا فسيدنا علي بن ب ي طالب حاول أ ن يقنعهم م ر ة و ا ل ث ا ن ي ة لكنهم أ ص ر و ا على كلمتهم لا حكم إ ل ا لله وقالوا أ ن ك حكمت الرجال في دين الله عز وجل وهذا لا يجوز ومن ثم خرجوا من جيش سيدنا علي وعسكروا علي في مكان خارج الكوفة وبعد فترات من المداولات والمحاورات ب د أ يتجمع حولهم ا ل أ ن ص ا ر ووصل عددهم في بعض الروايات لاثني ش ر الف إ ن س ا ن كلهم يرفض أ ن لا يستمر القتال بين علي ومعاويه الموضوع وكفر علي وكفر عنه عز لأنه قبل أن يقولون دين وأرضاه الله وجل الرجال كما قبل يحكم في دين الله عز وجل. سيدنا علي بن أ ب ي طالب أ خ ذ الموضوع بشيء من الهدوء و ا ل ح ك م ة و م ح ا و ل ة التصرف بالمفاوضات و ا ل د ب ل و م ا س ي ة وعدم الدخول في صدام جديد مع هؤلاء الذين انشقوا مؤخرا عن الجيش ا ل إ س ل ا م ي العراقي وبدأ يحاول أن يتفاوض معهم ونظرهم ب أن ن ف معهم سيدنا مرة والثانية والثالثة كانوا ي خ ل و إلى د خ ل الكوفة هم علي س ك ر خارج و ا ا في ك لكن كانوا و ف ة د خ لما و الكوفة في صلوات ن إلى ل ا في ج ع بعض ة وفي ل ل ص وجد ا المسلمين ويثيرون هذه الفتنة وهذه المشاكل ويعارضون الله وارضاه ت ويصلون ويثيرون وهذه و علي رضي الله عنه في عنه مع هذه ه أكثر من مرة من س ي ن ان علي لما وجد أ ا ل ف ت ن ة تتفاقم أ ر س ل لهم عبد الله ا بن عباس رضي الله عنهما وطبعا هو ابن عم سيدنا علي بن أ ب ي طالب وهو من كبار ا ل ص ح ا ب ة و حبر ا ل أ م ة وهو الذي دعا له صلى ان ل ل عليه وسلم ه أ يفقه في الدين فكان فعلا فقيا في الدين وكان من أ ع ظ م الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ه م م ع ل ف ذ ب إ ل ي ه علما ي رضي عبد عباس ع بن الله الله ه ن ودار بينه وبين الخوارج حوار طويل ومن أول لحظات الحوار وهو واضح أن الخوارج يحاولون لحظات بينه أن م سيدنا ا ك خطأ على س ي عبد الله ابن عباس او على سيدنا علي لكي ينفذوا ما في اذهانهم وما في ارائهم بصرف النظر عن الحجة والاقناع هذا في عدد كبير من الخوارج لكن في عدد اخر من الخوارج كان قد اقتنع بحجة الخوارج استعداد ان بصرف كبير بحجة بحجة عبدالله عن من لكن من وعنده يقتنع ان يناظر سيدنا على علي عدد عدد مع او لكي الحق الطرف الذي اخرى رأى في في في في يحاج قد بن عباس قال لهم ماذا تريدون فقالوا حكمتم الرجال في دين الله عز وجل وهذا لا يجوز يعني لا يجوز لا في فيما يقولون أ ن ي أ ت ي الرجال ليحكموا في ق ض ي ة من القضايا ولكن يجب أن يحكم ك ت ان ب الله عز وجل وما أراده ا وجل ل ل عز و م م س أن يحكم كتاب الله عز وجل ما أرادوه أن يجتمع الرجال من يحكموا فيما مثل أرادوه الرجال الطرفين ويشاهدوا أو يحكموا أو يروا أو يتناقشوا فيما أراده الله عز وجل في مثل هذه القضايا أن أو أو أو وجل ويطبقوه هذه في عز لكنهم كانوا م ت س ا ب ع ي ن وكانوا على د ر ج ة ك ب ي ر ة جدا من التهور فرفضوا هذا ا ل أ م ر الذي كان عليه علي بن أ ب ي طالب فقال لهم سيدنا عبد الله بن عباس إ ن أ ت ي ت ك م بما في كتاب الله عز وجل يثبت أ ن ما فعلنا هو الحق اتبعتموه فقالوا نعم فقال رضي الله عنه و أ ر ض ا ه يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين امنوا لا تقتلوا الصيد ة و أ ن ت م حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذ و عدل منكم فيقول أ ن ه إ ذ ا قام محرم في م ك ة ا ل م ك ر م ة بقتل شيء من الصيد هذا محرم فما هو الذي يفعل في مثل ذلك الموقف يقول أن الله عز وجل أمر أن يحكم الرجال في القدر الذي يدفعه هذا الذي أخطأ هذا الخطأ في فيقول القدر وجل وجل الله الرجال الخطأ البلد الحرام الله أن أمر أن أخطأ إن كان هذا هذا عز عز ق د قبل وقد أ ع ل ن وقد صرح في كتابه الكريم أ ن ه ي أ ت ي الرجال ليحكموا في دم أ ر ن ب على سبيل المثال كما وصف سيدنا عبد ا ل ل ه ب ن عباس ضرب لهم هذا المثل أفلا أصر في فسكت في فقال في خفتم الرجال المسلمين الكثيرة فسكت كثير منهم ولكن بعضهم أصر على الاستمرار في الحجة عبدالله ويقول وتعالى دماء سيدنا عباس ثانية ربنا سبحانه كتابه الكريم وإن خفتم شقاق بينهما يحكم كثير عصمة منهم بعضهم مرة بن وإن فبعثه حكما من أ ه ل ه وحكما من, من أ ه ل ه ا اي يريد إ ص ل ا ح ا يوفق له بينهما ها هو رب العالمين سبحانه وتعالى ي أ م ر ن ا في كتابه الكريم أ ن ه إ ن حدث خلاف بين رجل و ا م ر أ ة فعلى كل طرف أ ن ي أ ت ي برجل من عائلته أ و من عشيرته ليحكما سويا فيما ينبغي أ ن يفعل في مثل ذلك الموقف اي حكم ربنا سبحانه وتعالى الرجال في ق ض ي ة رجل و ا م ر أ ة ولا يحكم هؤلاء الرجال في ق ض ي ة شعب يقاتل شعب أ و جيش يقاتل جيش والجميع من المسلمين فسكت كثير منهم عند هذه ا ل م ن ا ظ ر ة واقتنع عدد ضخم منهم ويقول بعض المفسرين أ ن أ ل ف ي ن من أ ص ل أ ر ب ع ة الاف كانوا يحضروا هذه ا ل م ن ا ظ ر ة عادوا علي على العقيدة سيدنا طالب بينما استمر ألفين على نفس المبدأ ونفس إلى ألفين صف نفس أبي بن مع مرور الوقت العدد قلت عن هذا و أ ص ب ح عدد ا ل خ و ا ر ج حوالي ت ق ر ي ب الف أ ويصرون تمام ا ل إ ص ر ا ر على ما يقولون ويرفضون كل م ح ا و ل ة للاقناع أ و الحجه او الدليل و أ ص ب ح موقفهم في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة وبطلوا يدخلوا ا ل ك و ف ة ت ا ن ي وعسكروا في خارج ا ل ك و ف ة عند م د ي ن ة سما م د ي ن ة النهروان و أ ص ب ح أ م ر ه م بعد ذلك أ م ر ا خطيرا واقع الأمر إن سيدنا علي بن أبي طالب طوال الأمر سيدنا طالب الفترة علي أن أبي بن هذه حاول أ ن ي أ خ ذ الموضوع كما ذكرنا بالمفاوضات و ا ل د ب ل و م ا س ي ة ولا يدخل معهم في صراع ولا في صدام م واستمر من يعملوا يقوموا ويمسكوا المسلمين المرين ويسألهم م حوالي أو الخوارج التصور أو بدأوا يختبروا الشوارع بدأوا و هذا الحال تقريبا أشياء خارجة التخيل الناس الطريق ببعض المسلمين في الطريق في هذه القضية سنة سنة ت أكثر هذه ه لكن ح بقطع في يعني في في ي بدأ ببعض عن ن ن إ ن قال أ ح د منهم أن علي رضي ان ل ل ه ع ه أرضى بكافر ليس قتلوه تخيلوا ي عليا ن ي خ ا ألصقوا حكم الكفر ص ل حكم ب ع ب طالب رضي الله عنه و ط ب ع ا ألصقوا أ الحكم هذا ي ض ا بمعوية ابن عبي بعمر ابن بل ب من العاص اتبعه. صفيانو وكفروا ا كل ت ه م بعد ذ ليس ك ف أوامرهم فمعنى ذلك أنهم كفروا الجيش ا فمعنى ذلك ل إ ل اللي مع سيدنا علي ا سيدنا م مع ي بكافر م ل ك ق ض ي في ة م ن ت ه ى ا ل م أ س و ي في غاية ة وأصبح الموقف الخطورة برضو سيدنا علي بن ابي طالب يحاول على قدر ما يستطيع أ ن ي أ خ ذ الموضوع ب ا ل س ي ا س ة لكن وصل الموضوع وتفاقم الى أ ن حدث حدث خطير أن الأرد وأرضاه الأرد بن بن عنه ابن بن وكان يمران استوقف هؤلاء الخوارج عبد الله ابن خباب بن رضي الله عنه أرضاه وهو ابن الصحابي الجليل خباب بن وكان هو ومعه زوجته الحامل يمران في الطريق فاستوقفهما زوجته وهو هو ومعه في رضي عبد الخوارج و س أ ل ا ه م ا علي ن ع بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فلما ذكر أ ن ه من خيار المسلمين و أ ن ه زوج ا ب ن ة رسول الله ا ل ل ل ي و م وانه من أ ع ظ م المسلمين ولم يكفرا سيدنا علي بن ابي طالب قام الخوارج بقتل عبدالله ا بن خباب ا بن ا ل أ ر ت بل وقتلوا زوجته الحامل وبقروا بطنها و أ خ ر ج و ا الجنين طبعا ج ر ي م ة ب ش ع ة شنعاء أ د ت هذه ا ل ج ر ي م ة إ ل ى أ ن يرى علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ا ل أ م ر في غايه الوضوح يعني سيدنا علي بن أبي طالب من بداية وهو يشك في بن من طالب القصة هؤلاء أمر وهو أ تراهم من عموم المسلمين الذين اجتهدوا اجتهادا خ ط ئ ا وهم يعني من الصلحاء وهم يريدون الخير وهم يريدون م ص ل ح ة ا ل أ م ة أ م تراهم على باطل وتراهم يحاولون أ ن يخرجوا بالمسلمين عن المنهج السليم ويريقوا دماء المسلمين ويتشبسون ب ر أ ي ه م بالعناد والجدل وهم يعلمون أ ن الحق في خلاف ما معهم فكان متحيرا رضي الله عنه و أ ر ض ا ه في أ م ر ه م حتى قتلوا عبد الله بن خباب بن أ ر ا ط وزوجته وبقروا بطنها واخرجوا الجنين كل هذه الصورة المأسوية أوضحت الرؤية تمام الوضوح لسيدنا علي بن أبي طالب وأدرك أن هؤلاء هذه تمام أوضحت هم صلى في كان يوزع الغنائم على الجيش ا ل إ س ل ا م ي فجاءه رجل اسمه ذو ا ل خ و ي ص ر ة التميمي وقال يا محمد اعدل فغضب فغضب فقام وفي رضي بيده بن الخطاب بن صلى الله عليه وسلم وقال ويحك من يعدل إن لم أعدل فغضب الرجل وأشار بيده وترك رسوله السلام وأشار وأشاحه رواية خالد بن وليد رضي الله عمر عنهم ويحك وليد وترك من أجمعين إن وقالوا يا رسول الله دعنا نقطع عنق هذا الرجل فقال صلى الله عليه وسلم دعه ف إ ن له أ ص ح ا ب ا ي ح ق ر أ ح د ك م صلاته إ ل ى صلاتهم وصيامه إ ل ى صيامهم ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن لا يجاوز تراقيهم يمروقون من الدين كما يمروق السهم من الرمي ة وهذا حديث ورد ب أ ك ث ر من طريق وهو حديث صحيح موجود في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما وهو يتنبا أ فيه صلى الله عليه وسلم بظهور طائفه ة من نسل ذ ا الرجل أو من نفس ن و ع ي ة هذا الرجل وهذه ا ل ط ا ئ ف ة سوف يكون لها هذه الصفات هم يقرؤون القرآن هم يصومون هم الليل بل مع جلالة قدر وعظم عمله وعظم عبادته عمله عندما يشاهد أعمالهم يصومون يقومون مع وعظم وعظم عندما يقرؤون الليل ويحتقر الصحابي الصحابي يحتقر القرآن قدر جلالة بل من ش د ة تعبدهم ومن ش د ة قيامهم ومن ش د ة صيامهم لكن كما يذكر صلى الله عليه وسلم يقرؤون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز تراقيهم يعني ا ل ق ر ا ء ة مجرد ق ر ا ء ة باللسان لا تؤثر في قلوبهم ولا في أ ر و ا ح ه م ولا في عقلهم ولا في أ خ ل ا ق ه م أ خ ل ا ق ه م س ي ئ ة ف ا س د ة ش ر ي ر ة يريدون الشر بالمسلمين مع أ ن ظاهر ا ل أ م ر أ ن ه م يقرؤون ا ل ق ر آ ن ويصومون ويقومون الليل ويفعلون كل العبادات بهذه الصوره وهو ده بالضبط الوضع اللي كان موجود عند الخوارج كانوا فعلا يشتهرون بالعباده ة وبالقراءة لدرجة القرآن ن أ م والقوام والصوام ومع المنكر كانوا فكانوا ذلك بالقراء الصحابة والتابعين الله الصحابة والتابعين بالقراء أتوا هذا الفعل يعرفون عن يعرفون وسط في رضي وانظر إلى ل ك يمرقون ل ي م ر ك و من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة يعني يخرجون من الدين ب م ت ا بالضبط ه سهولة ة كما ت ض ر ب س ه م في غ ز السهوله أو في حيوان في فيخترق الرمية ا ل م يمرك من الرمية الرمية هي ي ا ل ح ا ا ن ذ ي يضرب ف ا ل س م عندما يضرب بقوة شديدة جداً يضرب بقوة يدخل في داخل الحيوان الذي تحاول ان تصطدوا من ل ن ا ويخرج ة الثانية من الناحيه س ع م ل ن ن الثانيه أخرى ح ع ي م الأحلام, أحداث الأسنان يعني سنهم صغير شباب الأحلام يعني ما في عقلهم ما في حكمة ما صغير يعني في تدبر ما في وعي ما في شباب وصفهاء وعي في يأخذون الأحكام هكذا تدبر بعقولهم كما يتخيلون ثم يطلقون عليها الأحكام أو النتائج أ أو ح ك ا ا م ل مهما كانت النتائج خ ط ي ر ة سيدنا علي بن أ ب ي طالب عندما شاهد ذلك ا ل أ م ر علم أ ن هؤلاء هم الخوارج الذين عانهم ن ه الله عليه م وسلم م صلى و ثم قرر ق أن ي ا ت ل والقرار في منتهى الجرأة وفي منتهى القوة وفي منتهى الشجاعة أولا لأنهم أعداد كبيرة ثانياً لأن قبائلهم قوية الجرأة الشجاعة أعداد ثانيا قبائلهم ثالثا لأنهم في داخل العراق لأنهم لأن لأنهم كبيرة في في فتنة منتهى منتهى منتهى ستحدث د ا خ ل ي ة في داخل العراق عندما يتم هذا القتل رابعا ل أ ن ه م من المسلمين الذين يقومون ويصومون ويقرؤون القران آ ن ف ه ذ يحتاج إلى اجتهاد كبير اجتهاد خامسا إلى ل أ الأوضاع كانت مضطربة في أرض الشام ومن سيفتح جبهة داخلية للقتال في العراق ولم يقفل بعد ذلك جبهة الشام المشتعلة معاوي صف صفيان رضي الله ولم يقفل ذلك أرض أبي ومن وأرضه مضطربة رضي بعد مع عنه بن سيفتح ثم جبهة جبهة في في صف ومع ذلك فنحن نقول أ ن القرار الذي أ خ ذ ه سيدنا علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه كان قرارا حكيما لماذا ل أ ن ه أ و ل ا هذا القرار سيمنع ا ل ف ت ن ة ا ل د ا خ ل ي ة في داخل الجيش ولن يستطيع سيدنا علي بن أ ب ي طالب أ ن يقاتل جيش م ع و ي ة أ و ي ت ح او ر مع ج يتناقش ش معوية أو حتى في ق ض ي ة التحكيم مع جيش معاويه و ي ة ط ل داخلية في داخل الجيش م ا هناك فتنة في ط ا ا ل م ط ع ن في ظ ر الخوارج الحاجة أن هؤلاء يكفرون المسلمين ويستحلون وهذا أمر خطير قرط غيره وغيره ه هؤلاء هؤلاء دماءهم وهذا الله من المسلمين ومن الممكن التانية أن ويستحلون بن بن أن الحاجة قتلوا يقتلوا وبالفعل جدا خباب عبد بين هنا وهناك ثم الشيء الثالث المهم جدا ج د ا أن ر س و ل صلى الله عليه وسلم بشر ب ش ا ر ة ك ب ي ر ة جدا لمن يقتل هؤلاء أ و لمن يقاتلهم سيدنا علي بن أ ب ي طالب عندما تيقن أ ن ه م هؤلاء و أ ن ا ل ص ف ة التي وصفه ر صلى الله عليه وسلم تنطبق عليهم لابد أ ن يتبع ما أ م ر به صلى الله عليه وسلم عند ورود مثل هذه الصفه ة و و ر س ل ل وقال لئن أ د ر ك ت ه م ويتحدث عن ن ف س ه صلى الله عليه وسلم يقول لئن أ د ر ك ت ه م ل أ ق ت ل ن ه م قتل ثمود ف ي ر و ا ي ة يقول هم شر الخلق يقتلهم أ د ن ى الطائفتين إ ل ى الحق خلي ل ب ا كان س ي د ن علي ب أبي ط اجتهاد ل ب كان ا ه في ا ل ق ض ي ة في ق ض ي ة الخلاف بينه وبين م ع ا و ي ة هو الاجتهاد ا ل أ ص و ب فلذلك فله أ ج ر اجران ن واقتهاد أجر بإذن ل ل ه ف أ د ى إلى الطائفتين الحق وكأن الطائفتين يحاولان سويا يصلوا وكأن أن يصل إ ل ى الحق فوصل اليه سيدنا علي كان أ ق ر ب إ ل ى الحق من معاويه بن ابي سفيان ووصف صلى ان ل ل عليه وسلم ه أ الذي سيقتل الخوارج هو أ د ن ى الطائفتين إ ل ى الحق وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم فإن لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً إلى يوم القيامة هكذا وصف رسوله ومن وأخذ وبدأ الخوارج وكان صلى الله عليه وسلم قد وضع فإن فإن في في عليه القيامة سيدنا عليه أبي السليم عليه أجرا القرار ثالثة الله هكذا طالب قتال هؤلاء الله علامة ثم صلى قتلهم إلى صلى لهم قد تشجع بن قال أ ن ه فيهم رجل أ س و د في كتفه أ و في ع ض ض ي ه كما و ص ف ص ل ى ا ل ل ه عليه وسلم ع ل ا م ة كثدي ا ل م ر أ ة وسموه ذو ا ل ث د ي ة وعرف بهذه ا ل ع ل ا م ة فالتقى سيدنا, سيدنا علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه مع الخوارج في موقعه ا ل ن ر و ا ن سنة في صفر هجرية تسعة و ل ن ه ر و ا ئ ة ولم أ أ س ر 600 ثم ط ق بعد ذلك الأسرة ل و ياخذ س ب منهم أ ح د ولم ي أ الغنائم ولم يقتل ف ف على لم جريح يعني الجرحى ل أ ن ه ؤ ل الخوارج لهم حكم خاص في ا ل إ س ل ا م وليس كحكم المشركين أ و أ ع د ا ء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة من غير المسلمين فقام بهذا ا ل أ م ر وطلب أن يبحث المسلمون عن يبحث ذوه الثدية ه ذ ا ا ل ذ ي و ص صلى ف ه ا ل ل ه ع ل ي ه ولم س فبحث ع ن ه ا ل م س ل م و ن ف ل م ي ج د و ه ف ر ج ع ولم ا إ نجده و ل ب نجده ولم نجده ولم نجده ولم ن ا د ه ولم ن ا د ه ا ل م نجده ولم نجده ولم نجده ولم نجده ولم ن ج ل ه ولم نجده ا ل م نجده ولم نجده ولم علي نجده ولم نجده ولم نجده ولم نجده ولم نجده ولم نجده ولم نجده ولم نجده ولم نجده ولم نجده ولم نجده ولم ن ج ل ه ولم نجده فبحثوا عنه م ر ة ث ا ن ي ة فوجدوا عددا كبيرا من الجثث قد وجد على نهر الفرات و أ ز ا ح و ا هذه الجثث فوجدوا تحت هذه الجثه الرجل الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بنفس ا ل ص ف ة فكبر علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه وكبر معه المسلمون وسجدوا جميعا لله عز وجل سجده شكر على هذا العطاء ل أ ن كل هؤلاء كما وصفه صلى الله عليه وسلم لهم أ ج ر عظيم جدا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه م قتلوا هؤلاء الخوارج ط ب ع ا من ا ل أ ث ا ر ا ل ج ل ي ل ة لهذا الحدث الكبير وهذا القرار الجريء أ ن ظهر صدق ن ب و ة الحبيب صلى الله عليه و س ل م و أ ن ظهرت أ ح ك ا م قتال الخوارج كما فعل ه ا سيدنا علي بن أ ب ي طالب لا يتبع الأسير لا الجريح أو الفر أو الهارب ولا الأسرة ولا تزبأ النساء ولا يؤخذ الغنائم يتبع يتبع يؤثر يؤخذ تزبأ أو أو منهم من هذا الجيش ويعتبرونهم من المسلمين وكما وصفهم سيدنا علي بن ابي طالب عندما قال اخواننا بغوا علينا فظهرت احكام قتال الخوارج وظهر بوضوح فكر هؤلاء الخوارج من استحلال الدماء ومن الشدة في الأمر بالمعروف ومن قبول هؤلاء فكر الامر الرأي الاخر استحلال في الدماء الشدة من عدم ومن العناد والتكبر وكذا وكذا وهؤلاء ك وكذا ذ ا و ل ل أ س ف شديد فكريا ما زالوا موجودين إ ل ى زماننا ا ل آ ن وما زالت هناك خ ط و ر ة ك ب ي ر ة جدا من الفكر الذي عليه من تكفير المسلمين أ و من استحلال الدماء أ و من أ خ ذ أ س ل و ب ا ل غ ل ظ ة والعنف في الدعوه ة و وهو أسلوب مخالف مخالفة ل ل تماما ن ج الذي كان عليه ر س ل اسلوب ل ل صلى الله عليه ه و م ط ع ا م ن النتائج ا ل خ ط ي ر ة ل ه ذ ا ا ل ق ر ر رضي الله عنه وأرضاه ا الذي سيدنا طالب الله علي أخذه أبي عنه بن أ ن قتل علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه في س ن ة أ ر ب ع ي ن من ا ل ه ج ر ة في رمضان س ن ة أ ر ب ع ي ن ه ج ر ي ة على يد الخوارج على يد عبد الرحمن بن ملجم وهو يتوقع أ و يحسب أ و يستنبط أ ن ه سيكون من أ ه ل ا ل ج ن ة إ ذ ا قتل علي رضي الله عنه وارضاه فانظر إ ل ى الوضع الذي كانوا عليه وكيف خالفوا ش ر ي ع ة المسلمين و ش ر ي ع ة رب العالمين سبحانه وتعالى وكان لذلك ا ل آ ث ا ر ا ل س ي ئ ة التي ذكرناها لكن في ا ل ن ه ا ي ة نستطيع أ ن نقول أ ن هذا القرار الجريء كانت له اثار ط ي ب ة جدا أ ن فقه المسلمون كيف يتعاملوا مع هذه ا ل ق ض ي ة و إ ن كان سيدنا علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه وارضاه قد ضحى بنفسه من أ ج ل إ ظ ه ا ر هذه ا ل ن ب و ء ة وهذه ا ل أ ح ك ا م فرضي الله عنه ورضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة اجمعين وعصم الله عز وجل دماء المسلمين و ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يفقهنا في سننه و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه و ا ا ل ل س م عليكم و ر وبركاته ح م م ة الله س ل لا ق ضربك تتردد ر شق ط ي ق ك بالعزمات ر أ ي و ا ح د ل ا يتعدد خ ر ف ي ق ك في الأزمات واجعل حسن الظن بربي زدا ويقينا وثباتا وارفع رايه حقا